هذه المغنية من كلمات أدنان، أبر الزاب، من كناني، أحان، أباس السحاقي تنزيع أن Oh, baby, یا حبيب شیجا صبح